أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله لا إله alone. أرمدا إلى يوم القيامة من إله افدا تسمعو In John من إله غير الله يأتيكم تسكنون فيه أفلا تغصروا ومن رحمته جعب كُنُوا فِي وَأْنِ تَمَتَغُوا مِنْ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي ونذعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوب الرهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم وضل عنهم نظانيم واتينا و... واتيناه من الكنوز ما إنما فات عن Can you قال إنما أُديته على علم عندي، أَوَلَمْ يَأْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدَّ أَهْلَكَ من أَلِيْ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً لك من قبله وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجِرِمُونَ <تصفيق> قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما يا ما أوتي طارون لذو حب عظيم